لو من بعد وصحيح وقعت لكن وقفت وقلبها خف من مرض ولا جبلت ولا قبلت التعيش عن رف من بعد وصحيح وقعت لكن والصاهر ما كانش الرد متوقع. قالوا إنها أحلى ود بيت متكبش وتقود وجرحت فيها ولا موت ولا علم ولا غير ولا دبل ولا إبل تعيش على رف من بعد صحيح واقع لكن. خف من مرده بيت احلم بي وتستنه تكون في الجنه بيتمنى تكون لسه بتحلم بي تكون في وصل والرد والزاهر ما كانش الرد متوقع. قالوا لو إنها حلموت بقيت ما تخفشي وتقوت وجرحك فيها ولا موت ولا علم ولا غاية ولا دبلت ولا قبلت تعيش عرف من بعده صحيح وقع لیکن وقتت وقلبها خب من مهرده كانش الرد متاهوة أولو ما حلموت وبقت متدفشي فيها ولا موت ولا علم ولا ولا دبلت ولا قبلت تعيش عالرف من بعد وصحيح وقعد لجنة